من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا عزيز والله عزيز انتقام والله عزيزٌ